ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضا فخلقنا المضاة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر ثم أنشأناه خلقا آخر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 ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملاء الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل منا إكتم ما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في آباءنا الأولين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 فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْ لِي مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنتُم مُّلْتَفِتِينَ كفرن آخرين، فأرسلنا فيهم رسولاً منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أفلا تتقون؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقى. وكذبوا بنقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه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 قال رب صرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاءا فجعلناهم غثاءا فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين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 ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لنجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا بِشَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبَلِّسُونَ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 قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون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 عالم الغيب والشهادة فتعال عما يشركون قُرْرَب إِمَّا تُرِيَنِي مَا يُعْدُونَ رَبَّ فَلَا تَجْعَلْنِ فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فَإِنَّ عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ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 فَنَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَنُونَ فَمَنْ فَقْنَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ اُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا۟ أَنفُسَهُمْ فِى جَهَنَّمَ مخلدون ۖ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ أَلَمْ تَكُنْ ءَايَٰتِى تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكننا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإننا ظالمون قال خسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عباده يقولون ربنا آمنا يقولون ربنا آمنا فأغفر لنا وارحمنا وأنت خير الرحمين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 ففحسبتم انما خلقناكم عبثا وان انكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله اله اخر لا برهان له به